فلا تتبعوا الهوى أن تعزلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وَمَن يَتَصَرَّبِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَلْضَلَ ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فاشر المنافتين بأن لهم عذابا أليما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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يغرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و من يضلل الله فلن تجد له سبيل يا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 وكان الله شاكرًا عليمًا عجر كان عشر يا كوباد وحونا كميدي أي عشر رضي إنو سعلي ونساب سنة تفسير كقرآن ككريمك سدع يتمنع يضعبونك كومة أيضا بقول لي صدني أفراد بوك بالله ونعيا كنمذا من صورة النساء أعيذ الضبغ لي أفرتني تضباد نواكية بها من الصورة نفسها إذن صورة النساء كماذا؟ صورة النساء وصورة مدنية وحيا ذو ليس فروع الشريعة هناك توحيف أن لقى القذب ذلك ذيكالي شريعة دا. أي هذه ذو قهد ليسها قال تعالى خبهو حجري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقهم أيهم قل هذا يا أيها الذين آمنوا اللي يريد خطاب, خطاب خاص النقضي يا أيها الناس لما أورا وحال لهذا الآياء إنت إيمان كتلمانا إيه اي بره ما يسي وحال لهذا الآيانا هو وجل قل ذات المقصد يا أيها الذين آمنوا أسادي سواسة المؤمنين تاي لكتال الخارعية لبعض مركزه ليسا إما أمر تؤمر وإما نحيئنها أما أمر بالكفر يا إباق كفرايا أما وحده إباق كرهايا يا أيها الذين آمنوا مركز مغشي وهنا دكت خاري عيسى الله كله أضلايا أذقونا كل أضلايا أوامر بنا كفرايا أما نواهيب كرهايا يا أيها الذين دكت آمنوا اللي هي الرسول يا كتب يا قيامه. إياقا لي يقدر برهم يغيب وإياقا لي وحلقوا لي ليفيد العموم هم من الفائدة يدرت ملك أركانة إيمان كواتقان والله الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسوله واليوم الآخر والغضاء والقدر لحذا بدت كرثم يغيب كونوا وعضا كوامينا كويس تجد بضن بالقسد كارصور قل كاوحل لها الله يا قضاتك ليه معها جميع المسلمين وحل فرايا إينا يتوتاقا الحجال ووحي أذ مرخاتي كالنقطة إيا وحي أذو قاتل هذه مرخاتي لها قبها هذا هذا هو مرخاتي لها قدر وحنا كلمين إنا بغير تول هذه حكم لها هذا سيده وكاله هذه اللغة وريسنا يا سيده وكاله وحل وحي أمورها المسلمين تكون سابساً أخيري أدون بطاباناية أدوغاتي إن أتكرروا شيئكين بانت إن أتكيره لتدو يباتوا لنوحاها كما عايزو وهذا الكان الله فرساً إلا باهين أيو يبانت اللي شاق أيو جنوده لنباكوا بابا إيسا أدقي بانت شاقين نحن باتكون على لسان الله عز وجل وإلهي سبحانه فلعنة الله على الكاذبين والذي باتكو درميسا إذاً إسكايل هالي كونوا واعا نقطا أوامينا كوائسو تاجد بدا للقسط كارسوريدا شهداء كوامارد فرا لله اللي الله إن درتي أفرا لا للمسهود له ولا للمسهود عليه قفكا مخاطقا مركز فرسيد وليس كورا يا هدي ميتكا دنتا كواتا أو على حكومة يا هدي. إذا هو وحد ذاته من حقوق الله عز وجل شهادة حقوق ذلك المتاعي حدي أدمرك على الشهادة كله يشد وأما وحد جرى قريس أما قلو عز هذه إلى ذلك الحيث وصدق الله في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وك قلبك قاعد لنا ثابت واشرف علو في جسدك تلك الحبته اوقيني بدن وقلبك شاهد الناس لو قادنا وقلبك مرك قلبك على بابي وكو ماتي فطم اللي قينايا هي فطم هيله الماء نار الله الموقده التي تطلعه هل نفده ودمه ينتغير كل شهاده لو قالوا ادي هي عايش بصحناي مالك الشهادة أبقيت أبقيت كأنه يجب أن يريد أن يكون رسعون إيسا قفك ظالم أنا قلت أن أصحى الوقف أنا قفك مظلوم أنا حقي سهل أنا لكن مالك الشهادة أبقيت يريد أن يكون بوالون طيب شهداء النقض خاتفر النقضة لله الله إله دراد أمر خاتفر لا لغيره أبقيت كأن كا ديرين كالنسر أدويني لا يفنى الشهادة وواجب أن لك أقول أيهاي هدا صفى عنو قدتنا أذكر أنك ليسو هدا قنبسنا أذكر أنه هو ألغو قنبنا وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علي إله أدو مضوحوك أبا المريا سيدي أدعما وكما تدين تدع سادق الله أدقن ولو الله بيارك وحمار خاطق الله أذكى كرّك على بعض النقط ولو على أنفسكم إذنك مؤمنين تا كرّكي مِبَعَ النقطة شهادة ولو على أنفسكم واصلة أذكى معكمله مكانه حذاره هو هذا واعطاه ليس الشيء ولا ليه يد إقرار بأمر كان مع هذا الليلة وسيد الشهد ما خاطر الله جرا وحقه مبلاً إقرار وحدا من الله بهن ما يو كان جبك قلي هدؤي لا أنا يقف قا واقالي كل خلفت على كوكيل هذا الدفاع قالي لم تندية ينكون لقالي كيف كنا نبع اللجوء قرايا هي دعية دفاعية بنت تنبنا كيف كنا نبع اللجوء قرايا كل لقبيح ما يشد هلو أمي تهكون لخطوات قبتي وعاقل هذا واقف هذا جردا رضا كيف كان واقعي ولو على أبوسكم او والدي لا ما لي كل شيء هذيغان قال <تصفيق> الباتاي كقرابا ايهو ينا اوه عاطل هذا اضاقي كان هو اقالي هو ينايه قفقا هو اقصي واغرب الناس اليك نفس هذا قبلو لما هو الوالد كحجي او الاغرابين والاغرابين اسمه تفضيلوه بي اهدم كوكو قدوان بذن نفس هذا مركا لك قدبو لما هو الوالد لك قلبو المهد شيء وحي قرأ نصي وحي قودو وحلو وحي قفقا ايه قرد رجلتا و اين اتكو قردتا لبسها بقض والله يسوكو احذق ايه قرانك عربتا قوله في صيب مدي واحه عن حيني و اقو ارد بحيني ايه قرد ايه قو قرم اما ان حاريس كلاقوك شعاطفان قيمي لاي و عاتل اقفك ان محكمة لكاليوان مسكين و هو هيستنمال قولك حدا ادخذ النماء و احكو تحقلين أقول هذا صلى الله عليه وسلم شهد السراء السراء هذا الفقير موحكو تحقلين أي سنة بدك عن فقيرك أو حكا دحق بضن قال ليه لها السراء فقيرك قلت فقير نمان أمالك خذني مان أمالك قرتي اللقوك أنا إياه أرينتها تقلق بك شيئنا كالرشك قال تعالى خبيوه يريئيكم حدوه يقفت اللقوما الخاطئ كعايو غنيا مالقبان لذن أو فقيرا صبال فلما لو فالله يا أولاكو إيه ما اللي بلون؟ إيش الداعي له؟ أردت أنك روجت فلا تتبع الهوى نفرعنا حور راعي دوا محاي إني أطلع لقفيك وبنانك الجوجة وهو حذاء أقيم لكن كهوري ما ناية ما أنت محتاج خذ وقتشي ماشي أنا مرغطيك ولا فلا تتبع الهوى حور راعينا حوى اللبون بعد مين نقوم؟ أنا دين ترائي أنا هوى ترائي مركز هو راعي وأقول ما وصدق الله بقوله أفرأيت من, من اتخذ إلهه هواه هوادي سيبك الله يا شيء وحي نفتي سأشكت أيه اسكدف صعوده كلك إله إله معه وإله, وإله منهجك يدينت الدجي كما صعوده هوك صعوده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غساوة فمن يهديه من بعد الله وقول ما تقول كل خولك هوذا الرائد هذا لسكايلالي حقت فلا تتبعوا الهوى هدى المؤمنين تلا رميسيتين هوى الرائنا الرب دين الراعة يتبعوا ما هنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما هنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون الغولة فيتبعون أركدين الراع حواء الراع نفط الراع عقله يدين فلا تتبين الهوى حواء الراعين أن تعدل إن تكسر صند راده أوحد هذا الراع ذو حداد أدري هو كتكذي فلا تترنح الهوى حواء الراعين أن تعدل إن تكسر صند او أوحى الليني ويديي أذكر زكتان ترتن نبي الله داود عليه السلام عنانتي اللقو عنها تيسان الهي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فكن بين الناس بالعق ولا تتبع الهوى فيبلك عن سبيل الله كل هذا الهوى الرعضي ودذي إبكاله أنا تعالى خبوا عيري وإن طلو حدات شهادي قلوا عسى ذنبهن وما ذنبهن وحبان فراء يا باتري لكن وكده يسيري أصعاب تمركي رسولك هو يبديهنه اي لاذا معانكم مرخاتي كعنا قل رعضوا فارتقوا ساقي قل رعضا فارتقوا ساقي قل رعضا فارتقوا ساقي ففي مثلها فساد سينا قل رعضا يكو بعضا يوحيكو بعض, بعض شيء يوحيكو معضا ما قرنايا اذا قرنايا لكن هكذا نقوم وانتلو حدا شهادي قلو الإسان او اما سيتعرضو كلما ياتر مرخاتنا فرماي <وحضو> لكن إعراض بعض وحن وحان هدونا حيواذوغي حدين الله الله لي أمضي إلا كلاه وقفل بقرتي سيلا مريو أدين أقوم بجوغة هذا اللقير تجي ما يعطي لي وإن تلوه حداد قال له عيسان أو تؤيله أتجهد عيسان إلي من حقوق الله تاي وعيد تارد فإن الله كان بما تعملون حضيره واحد سمايسين إله وغالبوا ياهي وما قال الله من تي شهادة أمديت بإلا فرق فإن الله يبوين كان وحو نهضي وما كذول خبيرا خبيلا وقال بما تعملون وحاصمين إذا يا أيها الذين أدت آمنوا حق حقا رميي آمنوا رمي, آمنوا رمي بالله ورسوله الرمي هذه يا أيها الذين آمنوا رميي آمنوا دم المحلق الله من باللغوة المامي إلي المؤمنين وبصفة الإيمان باللغو ياري وحليسو ياري مقع عقوقين بلون كبيرة يا أيها الذين آمنوا وحكاة الرئيكرة إن يا أيها الرسول لغو جدا أما يا أيها النبي مقع سدحدوا أول يا أيها الذين آمنوا إن إيمان لغو ياري وإغرار من الله عز وجل وأدقك شرفي وقوب ياري مقعئة بأوبئية ومؤمن ما وقلت يا أيها الذين آمنوا هذه الليلة آمنوا مفاصرين كل مرحب إليه قال وحي إليه إنساء الله هذا مر لبعض نيس أمره ونجد دوا دوا يا أيها النبي اتق الله بتقي معه استقوا تقي هذا يا النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا موسى سيقفان وهو إيمانك والكي نبيه تلمامه عليه الصلاة والسلام وهو إلا الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة دورية ضباتا قيبات أما دورية لحظة قيبات وإيمانك أكربحها فأعلىها درجة أصريت قول لا إله إلا الله وأدنها من دورة صيحة الأذى عن طريق ذات كه و عددك ديبايه شعبة منه فريقته هم هلغه وريغتنه واقيد ايمانك كاملا كل كا دايوغان ايمانك انت سو قيبو دني قرانك ايمانك او قادايي واحده يادا انه يحي في أكثر من اي ويزداد الذين آمنوا إيمانا ان ملموم من الذين اذا ذكر الله وزغلت قلوبهم وإذا ثليت عليه مايات زادتهم إيمانا ليسجدوا إيمانا مع إيمانهم حديما في وحقر دايا وياج أميرون تمتماي سترو ليه يو لعبن يا دورشي قيبو أما دوري يته دوباتي قيبو إيمانكم وككمي انت دماي سترتي كرجال اليقين حقا وفان دكاجين كني إيمانك أصحاب طوكال هالنغضة إيمانك أغا أغا ما يستلوه حكوك أفتوه من إيمانك درجة وهو الرئيسة إياه طلبات إياه تصدعات إذا أريد أن لحنا كي درجة إسخوك يا أيها الذين آمنوا آمنوا لما يستلتوه وإيمانك إلى درجة اليقين وضع وعذره ميشان بالله خبق قرره وعابده الحماية ورسوله رسولك صادرين الحماية والكتاب الرومية الذي كتابك نزل نزل قراء كلوت وابدأ دجيء على رسوله رسولك زكورك سأكود دجيء وصدح اللواتن سنه أيق دقدعيه وذكر القرآن كما رك اللقاعد ليه انزل كلا سلي على يفيد التكرار ونحن نخذو كتب زنايا أما كتب تورا كما رك اللقاعد والكتاب الرمائي الذي كتابك انزل نزل ما جملة واحدة من تورادي انجل بوسو دقا الى عمر الجيه من قبل قرآن ككهر امر كهدوه متككدر هدي الذي ذنه هدي الذي ذو حد عواكنا ومن روحه يكفر بانيه بالله معبود الحقه وملائكته ملائكة بصادره بانيه وكتبه كتبت بسودة الجيه بانيه خصوصا خصوصه بصادره ملائكتنا الرسل بين بشر كان الرسل بين لكن الرسالة هذا هو كله دون تاي، ملاكته حاجة يبلغ قدرا، خصوصا بشرك الله صغيرا، خصوصا بشرك، وإخاء ملاكته هذا هو كن الله في قوله الله هو من الملاكات خصولا ومن الناس، كل كلامه ورسوله إليه، كل كمالائكته كتبته رزوجه بشرك. إنك وكوكب دنيا واليوم ما أنت أرى خير دنب شيء أركان إيمانك قبل يا بدر ما كلمن إنك لو حسنت فقد وخرونا ظل قفر إنه لمي ولا لن ميتان فإذن حقك فقل ما لو لها أنت تهني شيء ما هو كان يهود النبي الله موسى تيها تولى بينهماين حتى لو بينين أو موسى أتا قال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم الله من ربهم وذلة في العياة الدنيا وكذلك النجل المفترد وكان موسى مركو يميد يتورد لسو تجيه ويفو مايين يقع حميسا أيودون الكتاب كتورادها ورسيناي سواكم أقل يعني أن موسى يتورد بل إسلبانيه لا دفل لقاء الله يا تفضل النبي الله عيسى يمد نبي عيسى إنجيل ويهرومي ين حتى نمر كيهرومي ين كذب أيه كافر ين ونكافن النبي عيسى أيلا ذن على البكوما دلا يقال له بلا كف قبة أيه النبي محمد يمد القرآن كينه سوديكي إيشي كينه ويه كافر ين كل كدا عصب هناكو كف كتاع لا دافو أيه أبا شاكي سبحانة الذين واح آمنوا نبي موسى توريد كيهرومي مركي أوره ثم كفروا كجدال نبي موسى التوراة بنيه ثم مرزدعت آمنوا نبي قيسي إنجيلهم بنيه ثم مارك كفروا نبي قيسي إنجيل بنيه إنتعليه باقيكم ثم كجدال إزدادوا كرر صدق كفرن علمه في محمد و القرآن اي بنيه أي علمه كرر صدق قوات المنطاد صلاتي اليهود والنصارى لم يكن له ايبا هذا احاذا اللمانة من ذو لهم اياكا جغفك ايقران لا لا في مايو ولا ليهديهم ايباكوها نون مايو سبيلا ودتوصنا حقا ووددا اي بانيا اي حقيها قرد ودت حقا دانيا وفقا سوقها امنا لمايكا وصدق الله في قوله انظر كيف ضربون لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا فسولك الله عقل ايه عقل قدجي ايه حنوني ايه مارك يوارك ساحر او مجنون وامدوالا او فلم فاللوه كلك اذيك قدد ايه قوة حنوني كرا شك وده الله لوقه ذو كلمان وده الله لوقه ذو كلمانه ولك اصار اللي سبحانه وحويل انظر كيفا ضربو مجنون هي ساحر ايه كذا الوحى ايه كومة كو ماها ايه ايه فلا يستطيعون سبيلا وضلوا عنه ما هو ذا وين بجروه كل قف في هداية وذا إن فرحا فرها الذي قريه ما شاس لجوه وذا كل كهول اللي يهديهم الله مثنون يا ما سبيلا جن عقوب يا أيها الذين دخلوا آمنوا حجرهم أيانوا كلوا وعذابا قوامينا كويش تجد بذا سجدن تهيم بالقصدي كسر أدار الدين المارتو أو يفشل دونا يا وإن ما أرمرت قول المولى تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلموا تظلمون أذقنا واحد ظلمين أذنينا لغو الظلمين بالقصد قرصوا سهدايكم مراكفرة لله اللي أجل الله إلا درتي مراكة أفرة أنا أتكالو هدنين ولو على أنفسكم نفتي النكر كذا شهدها النقطة أبي الوالدين لفاذا إذن لشيء والأقربين نتكو إذن حقا إن يكون عضو هذا كاللو مرخاتي كعاي أم الله مرخاتي كعاي غنياً هضاً أو فقيراً عائر فالله إيبه أي أولى قرله بهما اللبذوذا فلا تتبعوا حدات المؤمنين تالراعين الهوى نفى الراعين الدين تالراعا أن تعدلوا إن ذكر سلسان درتج نفعوا الراعين وإن تلووا حدات شهادة قلوا الحسان أو تعرضوا قرد هذه كان وحه وما زال حذر موسى رسول خبيرا اللحوق قال بما وعد تعملون صميزا أيها الذين دتج آمنوا حق رمايا يوم آمنوا لما استرث إيمانك بالله رب الحق الأعابدو أدرو ميزان لما استرث إياه الرسوله رسول كيساد رمايزان والكتاب أدرو الذي كتابك نزل أبو دجيع على الرسوله رسول كيسا محمد كوركيسا وكتد جيه وعلى فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سبعنا الرماية والكتاب الرماية الذي كتابك أنزل أبدا جيه من قبل قرآن كورتي تورات إنجيلية الزبور صحف إبراهيم وموسى جميع الكتب المنزلة من قبل الله عز وجل وهي كتبها أبدا كي كل جيهة ومنحتك يفرباني يجعد بالله إلى إن الرمى يقفك الدينة ومرائكته ملائكة إبا إن الرمى الدينة وكتبه كتبت إبا إن الرمى الدينة ورسوله أخيارت إبادري إن الرمى الدينة واليوم مال إن الرمى الدينة الأخير الدنبيسي فقد وحى خبالا قال إن الرمى ضلالا نمد بعيدا إن الذين وحى آمنوا مركي أخرى نبي موسى يتوريات رميه ثم كفروا إذ عابد النبي موسى يتوريات بانيه ثم مركة آمنوا بعيسى والإنجيل رميه ثم كفروا الموسى والإنجيل بانيه ثم إذا كدب إجدادوا قرار صلي كفراً قالهم بمحمد والقرآن أي بانيين لم يكن الله إباها ما ليغفر الله دافع لهم إيه ولا ليهديهم الله يركو هنونينا احن مايو سبيلا ودايكو عنونه بشر المنافقين شي قالوا وخا مركا سي قالا لوغه ادلي هذكي المنافقين تا منافق هو اول من اظهر الايمان وابطن الكفر وعموجنا يا اسلامي بعدو شي سكموقه كيدانا قال لي مفاش اوعرنا يمر مركاس ربي يري سبحانه يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمو وأنا يقرن آية آية الغرحة سماية إلى مثل كيلما لهودي يشهد أو مقال كينا أي مسلمين نغذن خاصية إذا كسرنا قال نغذن لما حكم به لي أدونك أنت يكون نوليهم وعلى الغضب غايا حكم كإسلامك كا نفتو دي ولا دورا يا إيمان كيموجي أندرت آية لوجه لا يا آخر ما ولا كده أنت قالا له، وعي قرصاً أيان لقول عزارته مايا، قالا لا عذابه، أي شخص عذابه غلب سين، وهاي من إن الله جار مع المنافقين والكافرين في جهنم جميع، كل حاجة تجانا على شوذي قالوا لقول عزارته ماي، أدونك أنت يجودانا، فلا هركي يا موقالك قالوا لقول عزارته ماي، للهين نفي مال أورك قال تعالى سبيئ يري باشر رسول الله بشارع بشارع يو وكان لاشاي اد باو كلفيهم بشارع و كان ليرا ابك لوشاي و خي فرح غلينا و ملي و كان لوشيدو ليرا دندغاكي وا لا خير كان علما كل شيء و كان مركه فرحا او فرحايا فرحه او فرحي ان سبيس فرحينا وحكم قنايا تلك هي وجهي ما تيجي بعفدها يا وادول الله عداينا يا يسروننا باخفين لقنايا إنه بومو كسيكانا يا إذا واحد لوح رسول الله بشارة لنا لكن لأن اللهم عذابا علينا هو علمنا فرحة تلاقي له كومل والجوايا كل ختيق ضرعي باشيل وحدوش يقتال رسول الله بمعنى أغيسيه المنافقين أول كجار الله اللهم يجينا يسكريهم عذاب النار علمنا الله عبسوش وحيكموا التنعذب كناليم كناليم كناليم فاقه هذا قلبه هي اللابت هي حلوشي قاله يكون درسابين كل كان محبه هذا هي قرقارك هذا هي باشالك هذا كل ما قالوا وكوحرين مسلمين تنمو قالوا يدك دكت أي يكون درسابين الذين أغرق يتخذون يا لنا الكافرين قالوا أولياء حريف وحريرك هذا هي محبه يا قرقر كذي يا هيل كذا يا سيرتو لا قاره كوتر من دون المُؤمنين مُؤمنين سوى أقوام هاي يدرسن عن مقالك القرآن سبب خايه قاره لو كوتر سدن يا حمد أرك داري وحمدون وحقالك حنن مره يبتغون موحيجرين هاي عندهم قاراته العزة تقيم يا شرف واخضمن حكى إذا ما جرتوا رفض وخلط من أول الى او أودا بيك اللعظة في سورة فاضل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أيضا وحكم الله عليه كل هذه اللغوة المامة هي زنة أدربتي أحتي لها كالرأسو سنة اللغوة هذه والعمل الصالح إلى أعداده ميزد أما السبنة سميزد أيضا عزا ودد هذه مرتين كلك في لها وقرامين هيا أن هي يبتغون موحيزين هيا عندهم قال العزة شرف فإن العزة شرف لله إيضال جميع سيؤولا تهي ووحكا باقي أعمال قد أن جميعا لماذا قال لكيني اسمه عليها وقال لنا إيها إنه قل له إزا مغنين الله إسكاله ولا ينالها إزانا ما قالوا إلا أولياؤه تدقى سيئة كهيرا بالإيمان وصالح الأعمال أيها إجادة الدنيا آخرة لما تكون رأيها نبي البوكا بيقى رسول البوكا بيقى صالحين بوكا بيقى آخرة نزل نقو كرمي بجواره إسقال لها أكتزة وقد نزل سورة دواتين ومدني تبعد وقد نزل وعية الماميس آياته في سورة الأنعام سورة الأنعام وصورة مكية مكينتي إلا جواقي بيالعام سودة لكي قولك وحى سورة قدهذا كجلة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في عديث غيره وإما ينسي الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القومي ظالمين قولك مركز مركز وكتنبى وحى اللي دينكويني أدك المنافقين تا ربي أفلق الديني أي رسول كأفلق الديني أي قرآن كأفلق الديني أي مؤمنين تابيب أيها أكبر سنين. حاجر قفك ببقى الصماعين ايك وهيشان ايك وقفل ايك وقرب البروحين ايه اسخمده اذا هذا هو حكاقبان كريم او الان ادبين كريم وحاء الله عايي الرسول عايي دين عايي قالوا مصر ما وصدق الله في قوله ورني تألكم رأي يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قلت بالله وعياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كل كوه هذان غور تكرري كري إسجد. أو قرب بضحين أو قفلين أيام كواجان. يا العالم كسر دقي حذرنا المدينة لجواها. كل حداد مؤمنين تدين ماي لودو. وقد نزله وحده عليكم كركنا في الكتاب قرآنك جديد وحا كركنا كسر دقي. أن إذا سمعتم حداد مقجان آيات الله إلى آياته. يكفر إن لبينه بها آيات أبا آي ويشتعز إن لوجز بها آيات فلا تغدو إن إذا فريسا معهم مع المستهزفين أفكان كان أبا آي كوجز يزاي بيننا حلا فريسا استقت وحذار من مكرك وعكاظا كريم نفسا لا قادين كرتا ماش الوجهاي في لقاعد هذا نفسا لكن مر الناس إذا بدردين وحكاقبا تظلوا انت يارك يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تعدوا إذا فريسا معهم مع الكافرين والمستهزين كوان دين تكون عيانا إيكو جاسيا سايا حتى يخوض إلهك بحقلا في حديث وارك لقذه غيره استيزين كفره غيرك إنكم إذنك مؤمنين قال تدلوا فريسان الآيات كعيناية وقصشان وقرب الإنسان بريسان وحلوهم تان لعبان إذا مثلهم لا نتبعه هذا لا ندهنا خوتنا أرنتي وحولنا سيد مركب مستهزئ وعقل مستمع منافقون كم وهالسدي يكون عالسدي و منافق كان كوه أدلنا وعقل لبدي عياتين كذا إن الله يبويه يعمه المنافقين ورك قال الذي وكل من دونه يوالخافرين حقك وبنيه في جهنم جهنم النار التي لا قدرها هذا جميع سوء دينه أو كيفك باقنا يوجع عمل الذين المنافقين تا يتربسونا بحدود المنافقين تارك قتلى كنجين أما يكوها وانا ين محمد نوادم أنا حقلوا وبابايه وحن ما جيري دوله سنه فيلايه اوينقته دي ابليس كا اوو شيكان جيرين الذين المنافقين تهترب صونه فمايد اللقادايا بكم يمكن المؤمنين تا قال خي يوم مدينة لا جوجا يقال بالله با لو تا قال لمي قورته المسلمين توغولايسه واصيل ارينتو وإلى المؤمنين منين بنا يروحنا كسي واحد الشيء هذا يقال هذا قول ليس تو مسلمين كان زين بنا كوك هو عندلينا إني لاير كان توسينا سرت أبوهوس بنا إذا كان سينا إذا كان هو سينا إذا كان جعلنا وحنا كسي أرشي بعيد هذا هاي سان كولخ أرشي أيه بعيد هذا هاي إني ترفت عنه وأقود دين ترفت دين إيمانا مدلته وأما ديال من ربوا مع الكورده ما شيء قرورت الكورده الذين المنافقين يتربصون حمالك هذا بكم إذنك مؤمنين وفإن كان هدوه هذا لكم أيها المؤمن إذنك برمي فتح فرس من الله بعد هذه الفتح التي قصيه كنصر وغنيمة وصحة هذه الروب يعافمة يقول يقالات كاتين حق إباداتك هذا قالوا منافقين وعيلين علمناكم منكم مواننا نحن معكم الذين كمومين تنزل جل خلاذي يسوك يزكذي عجج سوتهما كود نيمه وإن كان هذوا هذا الخافرين قالوا نصيب كتاب القرآن كتب كيسا كلمة نصيب وعلقو قرانا يا يا إما نجيله تعلموا نقول كيف مسلم كأي يقول يجن قالوا قوشا قالوا أي هانجي تبقلك فطبا نصيبك وايان قالوا مرن حده هذا أي قالوا إلهلا بخبرة يعلمه الله إله الحوق يعيه أين كسا مرني في سورة آل حمران ويتخذ منكم شهده وليمحس الله الذين آمنوا ويفحق الكافرين قالوا إن كان حدهو هذا الكافرين قالوا نصيبه ايان ويمسلنك على قالوا منافقين توحيليين ألا من استحوي سو ما أنا نسكيسين عليكم كركينا أو جوش على المصلِّي كأجل سيرت على الذين كشفني تخدمت كان الذين المسلمين يقون على المسلمين اللجويني يندبو قبناي من جهة جيدة ينادي بجوشك وشة ألا من استحوي مو أن أنا تكيسين الذين كجالده عليكم كركينا أو أن منعكم أن الذين كرهين من المؤمنين أن جاء الذين عن المؤمنين ت أو اللقويني. واندي والميشة التقين لمن كواهداجهين واندرنجهين كل كا مسلمين تا بل جنتا انو كو سمايني ايا سيرتا انو انسيني قرشا انو انو لدجيني بادبوشا قوشا كواجا فاعطونا وحنك فيه واحد شو الى وحو يرفالله ايبوين ايا يحكموا كرنقيدونا بينكم اذنك مؤمنين تا يا منافقين تا دا حدينا قرما يوم القيامة قيامة لما لنت هذا ايا ربي كلاب عندونا ولي يجعل الله إباما ميالين الكافرين كوه عقباليه على المؤمنين مؤمنين تكرقوا له سبيلا وضعي كدب البيت فنوان من أعظم البشارة بشاراتك المؤمنين تأبوهم بشاريه كوه هو وميقامتاه إله إنوسا قاله يالين إنك سيدي عليهم يجر والكفر من الله واحدة وحن بريق قلبات للايا قالوا يسخمد يدقوت قالوا نعم مسلمين تاكل مية ومع ذلك أصورة قال مها ألا ننكيالين إن المسلمين تدبر قوليان وما دود هيركس دها قارتو أودو ذا يهب كوضا هيركس دها قارتو أصورة قال مها بهذه الآية أيها دليلة ولن وحرف استقبال ولا يجعل الله بميال دونه للكافرين أنت عقبني سي على المؤمنين أنت عقروا ما يسيدوا شوضا سبيلا وضعه كبابه انه ايه لماذا اذا قال اسفو قد بشر فسوء الله وحاضب بشاريسا المنافقين والذي قال لدى بأن اللهم ان اليهين عذابا على اليمان حنوجية الذين منافقين تا يتخذون كي يا الكافرين قالوا اولياء حريب من دون المؤمنين مؤمنين تكسوا كأنا كي لني مؤمنين تكسوا كي يتخذون كي لنا ايبتغونا وهو عجلين أيام عندهم قال العزة شرف فإن العزة شرف لله با شرف لما أنت هذا جميعا يضوعك ما كان لأوكي إذ البالي أيهاي أوليذي سعنا إيمان صحيح يعمل صالحان اللقو قال وقد نزل نزل وحال تجيه عليكم كاركين في الكتاب قرآن القديس في سورة الأنعام وأنتم في مكة ولا أنتم في المدينة أن إذا سمعتم حدام مخشان ايات الله الى ايات يكفر ان لا بها ايات كئبة ويستهزى ان لكو بها ايات فلا تبعدوا ان إلا الان فريسان معهم مع الخافرين والمستاذين اياتكوا بيني ايات يا جس يا ساية ان الان لا إلا فريسان الى اي ورق كبت لان حتى يخوضوا الى ايكا دحقلا في حديث ورق قدي ايكا دحقلا غيره غير الإستيزائي والكفر أقول لهم يجلس مننا هاي إنكم هكذا مؤمنين تا إذن هذا القوة الله فريستان مثلهم في الإسم والجرم جنبك يقفك كل مدباتهم إن الله يبوي جامع المنافقين أرخ قال الذين والكافرين حقديدا وحقور ورنائيا في جهنم جهنم النارس اللي يرى قداد جميعا يقولون الذين أرخ قال لدي. يا رب صونا بلا اجل لا قضايا بكم ميدينكم مؤمنين انت كان هدوه هذا لكم ميدينكم فتح فرس من الله وبعدا كل ايديكم فرى فنيمو يا نصر يا هذا تقول هشام قروعي اورنايا علمناكم موانا اهي واعين معكم بكم مؤمنين تلويدين لجرى مؤمنين باناي او فان بأنا هذو هذا الكافرين قوه عقب بيني نصيب قريب قالوا منافقين توا إليه ألم نستعود مواننا كيسين إذنك قال هذا عليكم كركين يعني غلبة يقوش حكينا النمرين أو أن نمنعكم وأن نذنكبع من المؤمنين من إذن الله تقلمان أننا نذنكبعين فالله إيبوين أيها كرنا كرنقطون بينكم نعدين إذنك يا منافقين يوم القيامة قيام مالين تيدا قَالَ يَجْعَلُ اللَّهُ إِذَا مَيَّلَ إِلَى الْكَافِرِينَ انتِحَا قَبَائِلَهُمْ وَيُلِي مَاءً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَكَعَقْرُ الْمَيْتَةِ كُرْكِي سَبِيلًا وَدَائِكُ جَرِيدِيَة إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ مُنَافِقِينَ تَمْنَهَج كُذِبَ أَيَادِرْكِي دُونَدا وَحَيْكُ تَرَا غَرِين إِنَّ رَبَّيَ رَسُولِيَ si dad iyo wada la ku gudba oo gaalada wixii lagu sameeynaaye ay ka dadbaada moominiinta wax ay xilayaan naayaha ay ku dadaaleen ilaahna sida sukoo dha al mariyi oo iyaguna adduunyada أبدا moominiinta إن المنافقين aakhirana xadab abadan la galiyo الله al munaafiqina urka gaalada وهو qaadiixuna خادعهم qayan أيهوكو أبا المرناية تلمانت المنافقين تلقون يقيني كد لا كذب هو قلبت سلاة مركة لتكانا يأرض وإذا قاموا حتى يوركك الله الذي يشتاقا إلى الصلاة حتى يساله ستاقا قاموا ويشتاقا كوصالا يقولوا واحدنا يوحك جيد حكي نبني آدمك وحلقه قام يوحك قلبه وقام مركة وحن قلبه يسجع ابن لكن هناك قلبه أعجتان يا هاي بنتو ماساقين يسو قل كالصلاة هي ثواب هذي بدنا مروا ما يسنا إذاً إياقوا عقاها الجيدة هي أي صلاة دا إيمان وإذا قاموا هذا يسوتا إلى الصلاة صلاة دا قاموا وإستاغا كو صالة إياقوا عقا الجيدة هي, هي, هي وملكا الصلاة دا هذي ينرى اللي كاين إما سنكا إيمان أيان أنت الكوة نارك يراؤون وحيسا الناس ودك وحكام تي اسلام کا حدیثن اف کا حد جمع علی صعلان او غیرہ ولید بنا اذا انت اصلح اس کد گیا سدی و ہے مومنین الناس مسلمين تویز ارکسین ولا يذكرون محصا الا ہی إلا قليلا مر مر ای کی اس کو قلیل ایا او مسلمین تھیسو موجن ایا ایے كوا نغ نغنا يود بين ذلك كلمية إسلامي ما بعد نغ نغدان لا ها مؤمنين كوا كملها ما ولا إلى ها ولا خمد أنا كملت ما ساعدنا إنتاجيرا ساعدنا إنتاجيرا كل كائن كاركود عظيم ومندب نضليل الله إبل ميي فلن تجده خصور اللوحي ليجد له كإبل سبيلا ودوك وحنونه وحن المجدون وأن الله وحنوني ومسألة القضاء والقدر إن المنافقين أركقال لذلك مخادعون الله اللي إذاك رأيان وهو إيبه خادعهم إذا يقول لك رأيان وإذا قاموا هدئي ستاقا إلى الصلاة صلاة هدئي ستاقا قاموا وإشتاقا وصالة إذا هو أهسنا يراؤون وعيسى رقصيا الناس ولا يذكرون ما حسان الله يبوينا إلا قليلا وحيا وإسسس سماهان مذبذبين قوان نحن نقول أيها ذلك كفر الإسلام لما تحضر أي نحن نقول أيها لا ها إلا لا هؤلاء مؤمنين تكوى الله عن أيها معها ومؤمنين معها وإيمان على سردك مجر ولا إله هؤلاء قالنا ما وقال قال ما أيها على سيكو قرسنا أيها قولك أدنك الله بك يقوله أيها كدحين أيها ومن دد يملئ الله إبلو ميي فلن تجد حصول اللهه لو الميسد لوك إبلو ميي سبيلا ودأتكوهان ونسده يا أيها الذين آموا هدينوك عدى المنافقين توحيد دهاله ودك دقائيه إيه إرد إليك يا الله وغرحه بياره وعاله با أنت ما يسيد يقول إيه ياهو إسوع إسدا ياقي إسوع الجارة ياقي حرير في عنا إسماعيل كاره لك مارما أما ركذت في مسلم كشيعنا أيه أيباري يا قلبه وخلصنا كرنا أي روسكو حرمان كرنا كو حرمان تعاليمك يا بارك على تعالك خذوه رجال يه الذين ترك آمنوا حقهم يا لا تتخذوا أكيا لينا الكافرين قاردا أوريها قار فقالني كمالا حيان هدوه الكاقية أموه ولا الكاقية أما أباها هذين قرابة لما كجلتها وحياتكم حريرين اعقدونا لكن كوكو مبدأ إياكوكو مصير إياكوكو طلماها أولياء حريرها كييراننا من دين المؤمنين المؤمنين تكاسوك تريدون موحا أدونا إسان أن تجعلوا إنا ذويشان إلا يأبوين عليكم كركينا سلطانا قرمو بينا عاد هو ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء في سورة أهل الحمران ما ينقصوا مرني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دين المؤمنين ومن يفعل ذلك قف قال لو قمع روايا كحرما مسلم كانت دوية ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يوصل السمر المسلم إنه إياه أليس من الله إذن كل خامتي نبكتشان بعدون إذن أتريدون واحدون أن تجعلوا إن ذي يشان لله إبا وين عليكم كركنا شلداً حجباً مبيناً عد إن المنافقين كرخا قال هذا فيدرك قل جديه ويقصو غيهم الأسفل هوسين ضبعنا من النار الكامل كل كقولك النار تؤهوسين النار تو ويقودون مالكا قولك أبوه سيئه كالنفسا ومكرما النفسته انتك للنفس الذي يقولون كاذبا كباحا وصدق الله في قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزوا مخصوم فطبق الباب إلى ذاك معناة طبق قول طبق الله أركب قول كان أبوه سيئه فارق له ذاك مالكا أبوه سيئه قرمون وهم لو اوكن ودبدن افر با وداكتا قولدي كود ومنافقين في هذه الايه ودليل ان المنافقين في الدرك الا سفلي في الدرك الا هذا في الدرك في, في من النار اسفلكم واسمه تضليل كلكو هوسين بدو قبال قبال هوسه أي منافقين تتكرى حاجيره واحد خدرسدن كانني يد ما قال ذو أم قالك ليهتا إيقو قال لماذي نوع الله من إذا أتكلم له ليهين قروا قرادة قرادة لبدوحه فرعوني يا إنتي اللي جرته إذن بالنسي قولي تعالى بن قصو مرني ويوم تقوم الصاعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب كلك أشد العذاب واكيد قل خوصيه فرعوني يا إنتي خاعضي أعوى ما يسعد ذاك عزي الْمُنَافِقِينَ ألا منافقين تعمل لك إلا ولدى ستعدوحه حرد النبي عيسى ككفريا أول لدى البضي يا إلهي لسبحانه قال الله إني منزلها عليكم فما يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين قلك أنت حرد النبي عيسى ككفريا أول لدى البضي يا فرعون أفر مصورين تاكو كوا كان سماينا يدك أو رب كوجاد جوعة حد يضغط يعقو يري ومن أظلم من من ذا هذا يخلقك خلقي وأهو يهذا وح سوير يسي أما قر أو كله غينجي وعبا ملكي أما غينجي كلي أما دون قتل أما قري كسر أما ق عنكبي وح سماينا يسوب نفليس كيلاري حداد المساجد صور سما حدار حضار المدارس سما يسو انا بتقسم يسيد لكن وحنافله هناك لا مرايا الله لو داينني حدا سميسيد الله بخير سنش الى سو هو ابو بانو أبوري ري كلا بعد لا بعد انتعاش قيامك يا لو عوض انو يله نفكري احيوا ما خلقت ما انتما هو خيسانه نفقليه نفنا قالين كرتي حسلوك على عليه صلاه وسلام فحكسك نادي إنو يرى أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فيقالوا لهم احيوا ما خلقوا من أبو ركران إذا المصور بنا عيزة كما كنت أفر في الدرك الأسفل من النار فعكذا عيزة ولن تجد حصول صوبة له أهل لهم منافقين تا يقوى الدلقان كواسا لقين إلا الذين هدد. كو المصورك سميهي أما منافقين تي أيها دانا توبة الله فريد أو توبة دعيتك محيرناء قيمة دانا وحاكمدة دا. تخدموا ما قبلها وفي توبتك هنا أو توبة النصوحاء هنا قفكي وطوبة كهر قلي دان الله قال تعالى خبئوا حويري إلا الذين ددك طابوا كالنقضي نفاقي وأصلحوا ما أفسدوا وعفروها اللي إيانا كبهك أجلي واعتصموك بصدي الله أبويل وأخلصوا طاعة النقضي دينهم دينته لله اللي أجل له أبدرتي أن فاقي فرح شيء فأولئك هو مع المؤمنين بس إيبارهم أي أي يلجئ يهم على قضايان مؤمنين تنمع وصوف أي الله وقتلك الي وسوف يبضم أي الله المؤمنين إنت أقرمي شيء أجنب القد حظيم هو وهو الجنة وما فيها جنة يواء خير قد هذا كجيرون ما يفعل الله أيبا محوق فرايا لعذابكم إذن كان ناري الدين إن شكرتم لبهد الله إذن كالأي نحمد إذن كبالتي عوية مالي إذن كسوحة أيبا إذن كوك الله ليسي حداد إذن كوك الله ليسي شكره الحمد لله كليه تماما waa weyn nimaadan lugu galadeystaad munichkeeba ku celinay nimaadan markaa ayba ku celin jaa saakirtaay sidoo ku celinay haddii rob idin ku marad ku aad u diigna haddii haddu ku siiyay oo ilaahay ku siiyay bartana ma la haddu ku siiyay oo wadooyinku raali إذا أنت شاكر ما أدين ياليمك، أذن إلى نعمة دي أوكوك الله ليس كألي، بنفقا الحمد لله يقتري كافي معها. الحمد لله يوفقها كافي ماها نعمة أنا ألي منعم كنا كألي مركات نعمة أنا منعم ككألي سو فأنت شاكر تلبات أليمان إلى مركات روما يصيد شكر جانا اللقاهره إلى حقول نار ماي، والعذاب كأوكو فرايانا ماد ما استفام كالك؟ أم النافية كالك هو عاطران ما يفعل الله وهذا يبكوا فلمايه هو النافية لعذابكم نار الدينة معنى لذين عذاب مايه إن شكرتم شرد بيله ما كان لذين عذابه وإن شكرتم كركي نعمة كركي إن كبضتي أسهل نعمة حقيقة مايه إلى الله في قوله وما بكم من نعمة فمن الله نعمري من موقف يمين موقف ويل مضى بلا داعي وصدق الله في قوله واصبغ عليكم نعمه واحده وبدره ان موقطه يمين موقف نعمري سيبو كركينا كبدين مثيرين كرتان ماء وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فين كريم لكن شكري وعن حد النعمدي لا يدين كهلو او يبكوا لابتان وامنتم الرميزان إلى عذاب الجن والكفر ما يو ايش ما يفعل الله اذا محووا كفلايا في عذابكم نار الدين تنسكرتم حداد الله لكم عذره او واامنتم الاجر ميزه لكن الديمه كده وعيت شكري دينا نعمه دي قد حييه منه لا لا خربين كسو قلو. يا رب كنون ربي هاي قرتي ربك يما دكبه حديك الله اناينا أولئك الذين نقضوا النقل الدلال، وتجعلون خزقكم أنكم تكذبون إلى المدراف ليس كبانين عيسى، أحد بانين عيسى خراب خير تصل من مدراف عيسى، قرطين من الملاصمات، أحد من الملاك وكان الله يبوقه نهضي شاكرا إلى أدماء مادية، أهل مارية، أفن الله أبناء إسرائيل، أي أمن الورابط الجنوبي، وشاكرا خربديه العبايه او تيميس ايجار نونت او في ودون يكو داتين او ريسه وعرفك كو قب قباناي يدينا و كل كي لو ورابيه او كي حيي جراتاي يايجار اون كايا خربديه مي ورساتاي والله ان كو ورابيه سي اي وا ورابيه ماي كبودو ناي كبتاي اي بيو وسو قاتاي بي. وا ورابي سي جننا وكان الله شاكرن الواحد أيك سيارة يلا انتي ز ايه هيرك اي قارتي ايه كيف خلوا ع في وينيز نقرأ واحد لوجودنا ييجي شدوم ما رايي لا انت ك حاجة جيرسي قب كل حاجة تواجد عافى نتباهي رضى الله يقف يجي فيه كعالي كنا لوجي لا انت لوجي كريت كل كواحد يها دوملا سيو يها دومه وانا كي كابتن ايشو وخيب ابي يا وكان الله شاكرا الى هدومديسا كشكريه او اباليا حليم من أب قد كشكر جمودن و و خو سمي ايي اعدني ما يا ايها الذين اؤمنوا امنوا حق الرميانه لا تتخذوها يا الهنا الكافرين اتسحق بيني اوليا خير راقي يا من غير المؤمنين ومن ايضا حرير لا يهلن ايضا لا أتريدون موعدون إيسان أن تجعلوا إينا بيشان لله يبوينا عليكم قركين سلطانا حجو مضينا العدد إن المنافقين قركا قال لذا في الدراك قلق ده أي يكسوا غنيه الأسحلي وصيبضا من النار كميلا ولن تجد هل الميزد لهم إياك نصيرا حذوك القانا إلا الذين قدمواهان تابوكا نغضي نفاقا وأصلحوا ناجيي وعيها الليان قاصصموقا وصدق بالله ايب واخلصوا ضه ابن غدي دينهم دين صدق لله لاجل الله الا ترثوا برعتري اولئك قوه المؤمن يتعقر الماي اي لجريان وسوف يجدن با يقتل الله البسين دونا المؤمن ينتعقر ما شيء اجل اذا قلت عويم ما يفعل الله وهذا يبكوا فلم ياب في عذابكم ان كن نار ديننا إن سكرتم حد ادو ما هذا مقيسن او وامنتم حد رميليسن وكان الله يبوئون نودى شاكرا لله دوما ذي الصحاب المريا علي منك أب ققبالمرين مزن يقف ككل والله أعلم.